111. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 112. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا 119. فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحطنات من العذاب 110. ذلك لمن خشي العنة منكم 111. وأن خير لكم والله غفور رحيم يريد 112. والله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 113. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 114. يستبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 115. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 116. يا أيها الذين آمنوا لا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن سراض منكم ولا تقتلوا أن 111. إن الله كان بكم رحيما 112. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا 114. لن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 115. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 وَلِكُلٍ جَعَلنا مَغَالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الذين جالوا قوامون على النساء بما ضلل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم اصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وََّ ت تَقَابُونَ نُسُوزَهُ فَعغُوهَّ وَعْذُوه نَّ بِمَوْباجيِ وَبّرِبُوه فَإِن أَقََّكُم فَلَا تَبِغُ عَلَيهِ سَبِيلَ إَِّ اللهَّهَ كَانَ عًََا كَبيرَ